بسم الله الرحمن الرحيم لإله قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوعه وآمنهم من خوف